بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور وليات العلم والإرادة لإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوسطي المجلس السابع عشر المجلد الثاني الصفحة خمسمائة وسبعة وستين يقول رحمه الله فصل والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعا نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلا زرقة السماء ونجومها وعلوها وزعتها وهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود والأمر والثاني أن يتجاوز هذا إلى نظر البصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجور في أخضارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر ساعته وعظمته وجلاله وملده ورفعته ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلا ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجر بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها وملكها فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاه ورد آبق وأمان خائف وإجارة لمستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف ويعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغل سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها والتحاد واختها ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرب مطرقا لهيبته فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدا لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه فهله من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب فصل وإذا نظرت إلى الأرض كيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتخلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا لا تميد بهم ووسع أكنافها ودحاها فمدها وبسطها وضحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كفاة للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء وكفاة للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها فقال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الذي جعل لكم الأرض في افلا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إن في السماوات والأرض لايات للمؤمنين وهذا كثير في القرآن فانظر إليها وهي ميتة هامرة خاشعة فإذا أنزل عليها الماء فإذا أنزل عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارتفعت واخضرت وألبتت من كل زوج بهيج فأخرجت عجائب النبات في المنظر والمخبر بهيج للناظرين كريم للمتناولين فأخرجت الأقوات على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية ومراعي الدواب والطير ثم انظر إلى قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد فتنبت الأزواج المختلفة المتبايدة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة واللقاح واحد والأم واحدة كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم وكيف كان حملها من لقاح واحد صنع الله الذي أتقن كل شيء لا إله إلا هو ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وحداهم إلى التفكر فيه قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أن انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهير ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فجعل النظر في هذه الآية وما قبلها من خلق الجنين دليلا على هذه النتائج الخمس مستلزما للعلم بها ثم انظروا كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض لأن على تطول الزمان وتراد في الأمطار والرياح بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها ثم هدى الناس إلى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلي والزينة واللباس والسلاح وآلات المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه ولا قدرة عليه ومن آياته الباهرة هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض يدرك بحس اللمس عند به يدرك جسمه ولا يراشصه فهو يجري بين السماء والأرض والطير محلقة فيه سابحة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء وتضرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه كما تضرب أمواج البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرا بين يدي رحمته ولاقح للسحاب يلقحه بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل وتسمى رياح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء واللواقح ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر وهما في البر وان شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا اليما وجعله نخوة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرا ونحسا وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه وهي مختلفة في مهابها فمنها صبا ودبور وجنوب وشمال وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه وأخرى تهلكه وتعطبه وأخرى تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغ الجمع بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها فريح تثير الصحاب وريح تلقحه وريح تحمله على متونها وريح تغذي النبات ولما كانت الريح مختلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل ريح ريحا مقابلتها تكسر ثورتها وحدتها وتبقي لينها ورحمتها فريح الرحمة متعددة وأما ريح العذاب فانه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل باهلاكه فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتكسر ثورتها وتدفع حدتها بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما اتى عليه وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف اطرد هذا فيه في البر وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحد كقوله تعالى <تصفيق> هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم, وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان فإن السفن إنما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد فإذا اختلفت الريح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البطل إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شيء فأفردتون وجمعت في البر ثم إنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يقلق به الاجسام الصلبة القوية الممتنعه ويزعجها عن أماكنها ويفتتها ويحملها على متنه فانظر إليه مع لطافته وخفته إذا دخل في الزق مثلا وامتلأ به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه ليغمسه في الماء لم يطيق وتضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوي الشديد وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقرية وثقال ما تحوي وكذلك كل مجوف حل فيه الهواء فإنه لا يرسب فيه لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتتعلق به السفينة المشهونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمن من الغرق وهذا كالذي يهوي في قليب فيتعلق بديل رجل قوي شديد يمتنع عن السقوط في القليب فينجو بتعلقه. به فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقلة تشاهد ومن آيات السحاب المسخر إن السماء والأرض كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسفا ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سمها سبحانه لواقع ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عليها أهرق ماءه عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه لألا يؤذي ويهدم ما ينزل عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه وأغلى عنها وفارقها فهي رواية الأرض محمولة على ظهور الرياح وفي التلمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال هذه رواية الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه فالسحاب حامل رزق العباد وغيرهم التي عليها براتهم وكان الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فمر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها فإذا برجل معه مسحات يسحي الماء بها فقال ما اسمك يا عبد الله؟ قال فلان للاسم الذي سمعه في السحابة الحديث وبالجملة فإذا تأملت السحابة الكثيفة المظلمة كيف تراه يجتمع في جو صاف لا كدورة فيه وكيف يخلقه الله متى شاء واذا شاء وهو معالينه ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن له ربه وخالقه في إرسال ما معه من الماء فيرسله وينزله منه مقطعا بالقطرات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 لا تتعداه إلى غيره، فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة، أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه، فتأمل كيف سوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل، يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني، فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا، ثم كيف أودعه في الأرض، ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات، فهذا النبات يغذي وهذا يسرح الغذاء وهذا ينفذ وهذا يقوي وهذا يضعف وهذا سم قاتل وهذا شفاء من السم وهذا يمرض وهذا دواء من المرض وهذا يمرض وهذا يسخن وهذا إذا حصل في المعادية قمع الصفراء من أعماق العروق وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال إليها وهذا يدفع البلغم والسوداء وهذا يستحيل إليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم، وهذا يمنع النوم، وهذا يفرح، وهذا يجلب الغم، إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه، ولا عرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر عن الاحاطه بها وتفصيلها، وانظر إلى مجهر الماء في تلك العروق الدقيقة الضائلة الضعيفة التي لا يكاد البصر يدركها إلا بعد تحديقه، كيف يقوى على قصره وعلى اجتذابه من مقره ومركزه إلى فوق؟ ثم ينصرف في تلك المجارب حسب قبولها وسعتها وضيقها ثم تتفرق وتتشعب وتذق إلى غاية لا ينالها البصر ثم انظر إلى تكوين حمل شجر ونقلته من حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجاب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين بينات رها حطبا قائما عاريا لا كسوة عليها إذ كساها ربها وخالقها من الزهر أحسن كسوة ثم سلبها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هي أثبة من الأولى ثم أطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك ثمرة الضعيفة تستجن به من الحر والبرد والآفات ثم ساق إلى تلك الثمر رزقها وغذاها في تلك العروق والمجاري فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه ثم رباها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت وكملت وتناهى إدراكها فأخرج ذلك الجنى الذي ذا من تلك الحطبة الصماء هذا وكم لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفنى الأعمار دون الإحاطة بها وبجميع تفاصيلها فصل ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته ولهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبديه كقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار وقوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وقوله عز وجل وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وقوله عز وجل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا وهذا كثير في القرآن فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوي الحيوانات إلى ويوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وأزالها وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من أوكارها له من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكروره ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منعها عن الاعتبار به والاستدلال على النشأة الثانية وأحياء الخلق بعد موتهم ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهذا أيضا من آياته الباهره أن يعمى عن هذه الآيات الواضحات البينات من شاء من خلقه فلا يهتدي بها ولا كمن هو واقف في الماء إلى حلقه ويستغيث العطش وينكر وجود الماء وبهذا أمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضضع إليه ويسأل فصل ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر في المحيط بجميع الأرض حتى إن المكشوف من الأرض والجبال والمدر بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقيه الأرض مغمرة بالماء ولولا لا الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لا طفح على الأرض وعليها كلها هذا طبع الماء ولهذا حرع عقلاء الطبائعيين في سابع روز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك ليعيش الحيوان الأرضي في الأرض، وهذا حق، ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله، وإرادته، ومشيئته، وعلمه، وحكمته، وصفات كماله، ولا محيص عنه، وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم، وهذا أحد الأقوال في قوله عز وجل، والبحر المسجور، أنه المحبوس حكاه من عطية وغيره قالوا ومنه ساجور الكلب وهي القلادة من عود أو حديد التي تمسكه ولذلك لولا أن الله سبحانه يحبس البحر ويمسكه لفاض على الأرض فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضاجها وألوانها حتى إن فيها حيوان الأمثال الجبال لا يقوم له شيء حتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان هو الفرس والبقر وأضعفها وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر اصلا هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان فترى اللؤلؤات كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدفة تكونها وتحفظها ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه لأيدي وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائها فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكله منه لحما طريا وتستخرجه منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيرا وبالجملة فعجائب البحر وآيته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا الله سبحانه وقال الله تعالى إِنَّا لَمَّا طَغَلْنَا أُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أُذُنُهُ وَاعِيَهَا فصل ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف أصنافه وأجناسه وأشكاله ومنافعه والوانه وعجائبه المودعه فيه فمنه الماشي على بطنه ومنه الماشي على رجليه ومنه الماشي على ومنه ومنهما جهل سلاحه في رجليه وهو ذو المخالب ومنهما سلاحه المناقير كالنسر والرخم والغراب ومنهما سلاحه الأسنان ومنهما سلاحه الصياصي وهي القرون يدافع بها عن نفسه من يروم أخذه ومنها ما اعطي قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتج إلى سلاح الأسد فإن سلاحه قوته ومنهما سلاحه في ذرق وهو نوع من الطير إذا دنا منه من يريد أخذه ذرق عليه فأهلكاه ونحن نذكر هنا فصولا منثورة من هذا الباب مختصرة وإن تضمنت بعض التكرار وإن كانت غير مرتبة فلا ضير بالتكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الأول ولهذا يكرر في القرآن ذكر آياته ويعيدها ويهديها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى قوله لقوم يعقلون وقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال دعا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال الله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وقال تعالى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 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات من أعلاب والزيتون والرمان مشتبهه وغير متشابه انظروا إلى ثمره اذا اثمر وينع فامر سبحانه بالنظر اليه وقت خروجه وإثماره ووقت نضجه وادراكه يقال اينه ثمار اذا نضجت وطابت لان في خروجه من بين الحطب والورق ايه باهره وقدره بالغه ثم في خروجه من حد العفوسة واليبوسة والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهي لآيات لقوم يؤمنون وقال بعض السلف حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمر ويهنيها فينظروا إليها ثم تلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويلعه ولو أردنا أن نستوعب ما في آيات الله المشهودة من العجائب والدلالات. الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء وأنه الذي لا اعظم منه ولا أكمل ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أذنى عشر معشار ذلك ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي تركه البتة والتنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك وهذا حين الشروع في الفصول فصل. تأمل العبرة في وضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمه على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه فإنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه فالسماء سقفه المرفوع عليه والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سراجان يزيران فيه والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للمتنقل في طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة المهيئة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له وضروب النبات مهيئة لما به وصنوف الحيوان مصرفة في مصالحه فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها الدواء ومنها اللباس والأمتعة والآلات ومنها الحارس الذي وكل بحرس الإنسان يحرسه نائم وقاعد مما ومستعد مستعد لإهلاكه وأذاه ما سلط عليه من ضده لم يستقر الإنسان قرار بينهم وجعل الإنسان كالملك المخول في ذلك المحكم فيه المتصرف بفعله وأمره ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام وأن الخالق له يستحيل أن يكون اثنين بل إله واحد لا إله إلا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وأنه لو كان في السماوات والأرض اله غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما وإذا كان البدر يستحيل أن يكون المدبر له روحان متكافئان متساويان ولو كان كذلك لفسد وهلك مع إمكان أن يكون تحت قهر ثالث فكيف يمكن أن يكون المدبر لهذا العالم العلوي والسفلي الهين متكافئين متساويين ليس تحت قهر ثالث هذا من المحال في أوائل العقول وبدائه الفطر فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعنى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقده صحيح أو يأتوا بأحسن منهما ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشة الإضالة الذكرنا تقيرهما وبيان ما تضمناه من السر العجيب والبرهان الباهر وسنفرد إن شاء الله كتابا مستقلا لأدلة التوحيد فصل تأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كأجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولها ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى إن من أصابه شيء أضر بصره يؤمر بادمان النظر إلى الخضرة وما قرو منها إلى السواد وقال الأطباء إن من كل بصره فإنه من دوائه أن يديم للطلاع إلى إجانة خضراء مملوءه الماء. فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون؟ ليمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها له هذا بعض فوائد هذا اللون والحكمة فيها أضعف ذلك فصل ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتين الليل والنهار ولولا على لبطل أمر العالم وكيف كان الناس يسعون في معايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمه عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ثم تأمل الحكمة في غروبها، فانه لولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار، مع فرط الحاجة إلى السبات، وجموم الحواس، وانبعاث القوى الباطنة، وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى العضاء، ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها، حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات، فصارت تطلع وقتا بمنزلة استراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدأوا وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برض هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم نهارا سرمدا الى يوم القيامه من اله الله يظل الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون وخص سبحانه النهار بذكر البصر لانه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لأنه وقت هدوء إلى أصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فقوله أفلا تسمعون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به وقوله أفلا تبصرون راجعون إلى قوله قل ارايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أي يذكر أو أراد شكورا فذكر تعالى خلق الليل والنهار وأنهما خلفة أي يخلف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفادة المصلحه بتعاقبهما واختلافهما وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخلف الآخر لا يجامعه ولا يحيثه بل يرشأ أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثا حتى يزيله عن سلطانه ثم يجيء الآخر عقيبه فيطلبه حثيثا حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه فهما يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه فصل ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لاقامه هذه الازمنه والفصول وما فيها من المصالح والحكم اذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقيه فيه فلو كان صيفا كله لفاتت مصالح الشتاء ولو كان شتاء لفاتت منافع الصيف وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال فتتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر واستكثف الهواء فيه فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض أهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حلله حراره الصيف من الأبدان وفي الربيع تتحرك الطبائع تظهر المواد المتولدة في الشتاء فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك الحيوان للتنازل وفي الصيف يحتدم الهواء ويسخن جدا فتنضج الثمار وتنحل فضلات الابدان والاخلاط التي انعقدت في الشتاء وتغور البروده وتهرب الى الاجواف ولهذا تبرد العيون والابار ولا تهضم المعده الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الاطعمه الغليظه لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون فلما جاء الصيف خرجت الحراره الى ظاهر الجسد وغارت البروده فيه فاذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصف الهواء وبرد فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته بردها بين سموم الصيف وبرد الشتاء لئلا ينتقل الحيوان وهله واحده من الحر الشديد الى البرد الشديد فيجد اذى ويعظم طرره فاذا انتقل اليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه فانه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو اشد منه حتى تأتي جمهرة البرد بعد استعداد وقبول حكمة بارغة وآية باهرة وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حجر هذا بتدريج وترديب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين فصل ثم تأمل حال الشمس والقمر وما اودعاه من النور والإضاءة وكيف جعل لهما بروج ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة تمام مصالح حساب العالم الذي لا غنى لهم في مصالحه معا فبذلك يعلم حساب الأعمار والأجار المؤجلة للديون والإجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك فلولا حلول الشمس والقمر في تلك المنازل وتنقلهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك وقد نبه الله تعالى على هذا في غير موضع من كتابه كقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا دره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين حول آية الليل وجعلنا آية النهار مصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فصل ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقل فيه ولا تعدو لما وصل شعاعه إلى كثير من الجهات لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبه عن الجانب الآخر فكان يكون الليل دائما سرمدا على من لم تطلع عليه والنهار دائما سرمدا على من هي طالعة عليهم فيفسد هؤلاء فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانيه أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم فصل ثم تأمل في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفتة المصلحة واختلت الحكمة بذلك بل جعل مكيالوما أربعة وعشرين ساعة لا يتقارضان الزيالة والنقصان بينهما فما يزيد في أحدهم من الآخر يعود الآخر فيسترده منه قال الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وفيه قولا أحدهما أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك، وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر، فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه، وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار. والقول الثاني أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر، فما نقص منه يرج في الآخر لا يذهب جملة، وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال، فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهم من الآخر وهو في الأقاليم المعتدلة راية ما تنتهي إليه الزيالة خمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان ولا يتكون فيه النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبزه وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حجه ويبسه والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفي وربيعي فصل ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل والحكمه في ذلك فإن الله تعالى اقتضى حكمته خلق الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من الأنوار ولم يجعله ظلمة داجيه هندسا لا ضوء فيه أصلا فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الأعمال ولما كان الحيوان قد يحتاج في الليل إلى حركة وسير وعمل لا يتهيأ له بالنهار لضيق النهار أو لشدة الحر أو لخوفه بالنهار كحال كثير من الحيوانات جعل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأتى فيه معه أعمال كثيرة كالسفر والحرث وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع فجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نفس ضوئه عن ضوء الشمس لأن لا يستوي الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتفاوت الذي قدره العزيز العليم فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعانى الحيوان على دولة الظلم في جند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرفا بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه وإحسانا فسبحان من أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه فصل ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها وانها زينة للسماء وادله يهتدى بها في طرق البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط ولولا ذلك لم يحصل لنا بها الاهتداء والدلاله ومعرفة المواقيت ثم تأمل تسخيرها منقاره بامر ربها تبارك وتعالى جاريه على سن واحد اقتضاته حكمته وعلمه لا تخرج عنه فجعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والأبيض الأزهر والأبيض الأحمر ومنها ما يخفى على الناظر فلا يدركه وجعل منطقه البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديرا واحدا ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها فمنها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها في عام ومنها ما يقطعها في عدة عوام كل ذلك موجب الحكمة والعناية وجعل ذلك أسبابا لما يحدثه سبحانه في هذا العالم فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنها لمعرفتهم بما يكون مع طروع الثريا إذا طلعت وعروبها إذا سقطت من الحوادث التي تقارنها وكذلك غيرها من المنازل والسيارات ثم تأمل جعله سبحانه بنات عشن وما قرب منها ظاهره لا تغيب لقربها من المركز ولما في ذلك من الحكمة الإلهية وأنها بمنزلة الأعلى التي يهتد بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر فهم ينظرون إليها وإلى الجدي والفرقدين كل وقت أرادوا من الليل فيهتدون بها حيث شاءوا هنا أنت مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته